أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من فكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتنو سعفا مظهرة فيها كتب قيمه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البنة وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة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 إذا ززلت الأرض زلها وأخرجت الألو وَقَالَ وقال الإنسان ما لها يمئذي تحد في أخبرها بأن ربك رحالها يمئذي يسطر الناس شتى الليل وأعمالهم. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اللهُ أَكْبَر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ربحا فالموريات قبحا فالمغيرات سبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير أفلا يعلم إذا بعث رما في القبور وحصن ما في الصدور إن ربهم بهم يوم يبين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.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 وما من خفت موازينه فمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زوجه المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقيم لترون الجحيم ثم لترونها عينا يقيم ثم لتشأن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خشر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وَإِلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَتَّدَهِ يَحْسَنُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُمَّ ذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطْطَنِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إنها عليهم صدّة في عماد متدّة الله أكبر إسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَظْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٍ تَرْنِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم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 فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحو على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك منحر إن شانيك هو الأمثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافر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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي نهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذا تنهب وامراته حمالة الحطب في جدها حب مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 قل هو الله أحد الله الصند لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شرع راسق إذا وقب ومن شرع نفاتات في العقب ومن شرع حاسق إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسوات الخمناس الذي يسمت في صدور الناس من الوجه الناس والناس الله أكبر لا إله إلا الله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 اهدنا الصراط المشتقين صراط الذين نعمت عليهم غير المنوذي عليهم ولا الضوء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذا للمتقين الذين يؤمنون بالريب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم فقون والذين يؤمنون بما أنزن إليك وما وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أَلَا إِنَّهُمْ عَن هُدًى مِن رَّبِّهِمْ بَعْدَائِرِكُم مُّنْفِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَتَلَاعَمَنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمِيلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَّا